Oh oh ya hamil alquran qant khassak arrahman bilfadli للقران قلت خاصه الرحمن بالفضل ياتي جان والروح والريحان يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل بشرك يوم رحيل سنتفوز بنفرا يا قارئ الآيات في الجمع والخلا انت تزهو كالسماء وانت تشلكو حامل القرآن يا حامل القرآن